فموعدنا هذه الجمعة ان شاء الله تعالى مع القضية الثالثة والأخيرة التي فعلها الخضر مع موسى عليهما السلام ولم يصبر موسى كما ذكرنا لأن القضايا الثلاثة تخالف مفهوم الحكم العام والأصول الثابتة عند أي رجل كل ما من السماء أو وصله وحي السماء وهذا موسى عليه السلام وهو موسى أنكر واعترض وذكرنا في الجمعة الماضية الدلائل على أن موسى لم يعترض إلا بحق فبعد أن قتل الخضر الغلام فقلع رأسه مع أنه لم يذنب ومع أن القصاص في بني إسرائيل إنما يقول إذا قتلت الرجل نفسا فيقتل بها فكيف وهذا الغلام على رأي بعض المفسرين لم يبلغ الحلم يعني لم يصل إلى سن التكليف فلم يسع موسى أن أنكر هذا الجرم وهو يرى نفسا زكية تقتل أمامه بغير نفس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 هذه القضية الثالثة والتي بها انتهت حكاية موسى مع الخضر في صحيح مسلم حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها اهل قرية لآمن كذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرية كانوا لآمن لأنه لا يرد الضيف كريم أبدا لا يرده إلا لئيم لا سيما أن هذا الرجل طلب منه مكارم الأخلاق عند أهل الفضائل إذا رأى رجلا استضافه من غير سؤال فكيف إذا استطعمت إذا رددته كنت لئيما وهذا هو الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه القريه استطعما أهلها فابوا أن يضيفوهما انظر إلى جمال العبارة القرآنية استطعما أهلها لم يقل فأبوا أن يطعموهما لا فأبوا أن يضيفوهما الرجل السائل ليس له إلا أن يملأ بطنه إذا كان جائعا فإن كان سيبيت ليلة فإنه يطلب محلا اما موسى والخضر عليهم السلام ما طلب محلا ولا ان يبيت انما طلب طعاما فابوا ان يضيفوهما في هذه الايه حتى هذه الشطرة مسائل المسألة الاولى هل يجوز بدلاله هذه الايه أن نسأل الناس ألنا موسى والخضر استطعما وهذا المقطع است الف والسين والتاء إذا دخل على الفعل دل على الطلب استعمار اناس يطلبون أن يعمروا استجداء رجل يطلب جدوى استثناء إلى آخره فأولئك موسى والخضر استطعما ذهب الحريري في مقاماته إلى أنه بدلالة هذه الآية يجوز لك الشحاذة وقد علق القرطبي على هذه المقالة بقوله وهذا استخفاف بالدين وقله احترام للنبيين وهي شنشنه ادبيه وهفوه ظاهريه ان الاسلام لم يجز للمسلم ان يطلب من الناس شيئا الا ثلاثه اشياء فقط طبقا للحديث الذي رواه مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه كان تحمل حمالة في الجاهلية أو في الإسلام الشك مني ومعنى تحمل حمالة أي أن طائفتين اختلفتا على ذية قتيل أو على غرم أو شيء فابت كل طائفة أن تدفع طالما أنه لن يدفع إذن سيظل الخصام سيقوم رجل يقول انا الذي سأدفع فصالحا وألا أدفع هذا هو معنى الحمالة فقبيصة كان تحمل حمالة بين طائفتين اقتتلتا فلما جاء موعد السداد لم يجد معه مالا ماذا سيفعل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يرجح أنه كان في صدر الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاني مال ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث لرجل تحمل حمالة حتى إذا جاء موعد الوفاء لم يكن معه هذا يجوز له أن يسأل الناس ورجل اجتاحت أمواله جائحة فأتت عليه هذا يجوز له أن يطلب من الناس ورجل أصأبته فاقة أي فقر فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أي من ذوي العقل فيشهدون على فاقته أي على فقره فياخذ ما يسد به حاجته يا قبيصة بغير هذه الثلاثة فإنما تأكل أموال الناس سحتا الإسلام دين عزيز يعز عليه أن يرى بعض اتباعه يريقون ماء وجوههم اعطاهم الناس أو ردوهم ويعلم الله أن غالبهم إنما يستكثر من أموال الناس لا غير قال الله عز وجل في صفة المؤمنين الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض قال عنهم لا يسألون الناس إلحافا الإلحاف هو كثرة السؤال أول أمس كنت أقف في شارع وإذا بيد تجذبني من الوراء فالتفت فإذا امرأة تقول لله هذا الموقف لا ازيد فيه حرصا ألا تفورت أني ارتكبت جرما لانها جبزة شديدة لله هذه المرأة لو نظرت إليها تجدها بقوة وعافية أين زوجها أين أولادها أين أبوها أين أخوها أين خالها أين رحمها أن تخرج وعن عم يفعل أولئك يلبسون الثياب المقطعة إظهارا للفقر مع أن هذا مناف اصلا لديننا لا يجوز لك على رأي بعض العلماء إن كنت تستطيع أن تلبس ثيابا حسنة أن تلبس أقل منها فإنك مأمور من قبل الشرع أن تظهر اثر نعمة الله عليك إن الله كما في الحديث الصحيح يحب أن يرى اثر نعمته على عبده السؤال لا يجوز إلا في هذه الحالات الثلاث وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما من رجل يسأل الناس إلا أتى يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم رجل أراق ماء وجهه أراق لحم وجهه يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم ومن حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يسأل الناس استكثارا من أموالهم ليس عن ظهر حاجة إنما هو مجرد أن يجمع مالا فإنما يستكثر به نارا فليستكثر أحدكم أو ليقل من سنين نشرت الجرائب وإن كان ما في اخر آخر شيء يصدق إنما هذا ليس بمستبعد أنهم القوا القبض على امرأة تقعد على جوال شوال فلما فتحوا الشوال إذا به فلوس شوال فلوس فلما أحصوه زاد على السبعة آلاف مثل هذا النمط لا يكون لهم يوم القيامة على وجوههم مزعة لحم انظر إلى الصحابة بليتنا أننا نسمع فلا نطيع لمسائل كثيرة في صحيح مسلم عن ابي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال حدثني الحبيب الامين فاما الحبيب فانه حبيب الى نفسي واما الامين فهو امين عندي وهو عوف ابن مالك قال ذهبنا مع ثمانية نفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا تبايعونني قلنا يا رسول الله قد بايعناك فعن أي شيء تبايعنا قال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة ولا تسأل الناس شيئا قال عوف: فكنت أرى بعض أولئك النفر يركب على دابته فيسقط ثوته فلا يطلب من أحد أن يناوله إنما ينزل من على ثرته فيأخذ ثوته بايعوني على أن لا تسأل الناس شيئا فيصل التزامهم أنه إذا سقط صوت أحدهم لا يقول يا فلان ناولني السوت كانوا إذا القي عليهم الأمر التزموه إطلاقا لمساد الدنيا واستحوذوا إن شاء الله على الآخرة لأن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به من قرآن وسنه كبيان للقرآن إنما هذا هو سبيل الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة في هذه الدنيا أنه لا يستطيع رجل أن يطأ رأسك ولا أن يطأ جناحك إلا تقي لأنك ترتكل إلى ملك قوي تجد دولة صعلوكه ترفع رأسها وتتبجح لماذا؟ يقولون أمريكا معنا روسيا معنا وقال هذا مثوض؟ يقولون نعم إذا أردنا أسلحة جاءتنا إذا أردنا قمحا جاءنا إننا نرتكن إلى دولة عظمى فكيف إذا اعتقدت اعتقادا عمليا ليس مجرد اعتقاد نظري أنك ترتكن إلى ملك الملوك الذي لا تصيبه فاقه ولا يعجزه شيء أصحاب الباطل أحيانا تكون عندهم من العقائد ما لو وجد عند أهل الحق لا تكاد ترى باطلا في الأرض في إضربات أيرلندا من سنه أو سنتين أو ثلاثة لا أذكر أضرب زعيم لهم عن الطعام حتى مات لماذا يطالب بحقوق للعمال مع أن هذه السياسة سياسة كافرة إسلام لا يعرف مسائل الإضرابات عن الطعام حتى يهلك المر بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لو أن عبدا كان يمشي في صحراء فاستبد به الجوع فلم ير إلا خنزيرا منتنا فلم ياكله فما دخل النار لماذا؟ لأن الله أحل لك هذا في وقت الضروره لماذا؟ حتى لا تهلك نفسك إن حفظ النفس أحد الأشياء الخمسة التي جاء بها الشرع أن تحفظ نفسك من الموت فهذا يعاني الموت الزؤام بسبب الجوع. لمبدأ يراه حقا سبحان الله ان اهل الحق تنقصهم جراه تنبع من صميم اعتقادهم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها إذا ارتكن الرجل إلى ربه شاد في الدنيا والله تعالى يقول عن الآخرة والآخرة عند ربك للمتقين فهي له ايضا فكان أحدهم يسقط صوته على الأرض فلا يطلبه ولما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه أو أن تمس المرأ المرأة فرجها بيمينها وإنما جعل اليد اليسرى للاستنجاء وما كان من أذى قال عوف ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه هذا ايه هذا الالتزام هذا الالتزام العظيم انما يقاس التزامهم بحبهم لدينهم هذا ينقصنا الان اذا قيل لك تصور رجل طرح علي هذا السؤال انا اريكم نماذج قال وهو يدخن هل التدخين حرام قلت نعم فاخذ نفسا عميقا وقال اليس بمكروه إيه هذه الانماط اقول له حرام الا يتوقف قليلا ليعلم لما حرام ام يرد علي بنفس اخر عميق كثير جدا من الناس اذا القي عليهم الامر يجيبك بمنتهى البلاده والقحه ان الدين يسر فقلت له هب انه مكروه نفسك تطيب الى فعل المكروه فشكت هذه نماذج قارنها بالسلف الاول لتعلم انهم عبروا بحرا نحن نقف على شاطئه بايمانهم نوران ذكر وسنه فما بالهم في حالك الظلمات هذا هو الفرق بيننا وبينهم وهو فرق لا شك بعيد جدا المسألة إذن في شرعنا لا تجوز إلا في الثلاثة الأحوال التي ذكرتها فهل الآية هذه يمكن أن نخرج معناها على واحدة من هذه الثلاثة ام لا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها نفد الزاد وشعر بجوع فالواجب حينئذ الا لا يتلف الرجل نفسه فهذا يدخل تحت المسمى الثالث ورجل أصابته فاقة، ففعله ما من الوجهة الشرعية لا شيء فيه. طلب زادا، وقد أباح لك الإسلام أنك إذا كنت تمشي في مكان لا يستضيفك فيه أحد، فمررت على بستان. يجوز لك أن تأخذ منه بغير إذن صاحبه بما يقيم أودك لا أمر أنا على بستان برتقال فآكل حتى تصيبني تخمة ثم أقول أخذ شوالا أو قفصا للأولاد لا هذا قدر زائد على مجرد الحاجة التي تحفظ بها نفسك ولذا لم يطلب الشرع منك استئذانا إذا فعلت شيئا أو زدت شيئا آخر هذا يلزمه استئذان اذا السؤال لا يجوز إلا لحاجة وكذا فعل الخضر وموسى عليهم السلام فأبوا انظر إلى هذه الكلمة أبو مع سبق إصرار وترصف هذا نابع من لؤم كما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبوا أن يضيفوهما واستقبال الضيف مستحب في شرعنا استشباب أكيد